في أثناء الحج شاهدت أن الكل يزاحم على الحجر الأسود بشكل كبير فهل يوجد إثم بسبب هذه المزاحمة وخاصة أنها قد تؤذي الضعفاء وهل من الواجب لمس الحجر أو تقبيله المزاحمة على الحجر لا بأس بها إلا تؤذي أحدا ولم ينحرف الحاج عن الاتجاه كما كان ابن عمر يفعله والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر كما رواه الشافعي في سننه يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الرب فإنك تؤذي الضعيف ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي وهنا لا يشترط أن يكون الإنسان ملامسا للحجر فيكفي إن لم يمكن ذلك أن يشير بيده أو يشير بعصا ثم يقبل ذلك وهذا تخفيف وبخاصة في أثناء الزحام والله أعلم